بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام يطيب لأسرة تسديلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الزرف التاسع والسفعين من شرش كتاب زاد المستقنع لفضولة الشيخ محمد بن محمد من مختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفاء إلى قوله والمتمتع إلى شرعة القواف قطعة سلبية نسأل الله تعالى أن يوفعنا بما نسمع والآن نعذر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأطحابه وأسباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول المصنف رحمه الله فصل ثم يستلم الشجر ويخرج إلى الصفى من دابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر الثلاثا ويقول ما ورد يقول رحمه الله ثم يستلم الحجر صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمستلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا زال المسنف رحمه الله يضين جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة في نسف الحج والعمرة فضين أن الهبياء فيما تم طوافه بالبيت وصل الركعتين أن يستنم الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاةه ثبت عنه أنه شرب زمزم ثم استنم الحجر ومضى إلى الصفا فبين رحمه الله أنه بعد انتهائه من الصلاة وفراغه من طوافه واستثمانه إلى الركعته يستنم الحجر إن تيسر له فالحمد لله أصاب السنة والعجر أعظم وإن لم يتيسر له فليس بشيء واجب فينضيه للصفا والسنة أن يقع سعير بين الصفا والمروة عقب صوافه بالبيت ولا يكون هناك فاصل وقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأهاديث الصحيحة في حجة الوجاع وفي عمره وأنه كان بعد فراغه من ركع شيء الطواف يمضي إلى الصفاة ولم يثبت عنه أنه فصل بين طوافه صلوات الله وسلامه عليه وصلاةه بعد الطواف وبين السعي بين الصفا والمروة ولذلك نصر قلماء على أنه ينبغي أن يطلع سعيه بين الصفا والمروة لطوافه البيت ويخرج إلى الطفا من باله فيرقاه حتى يار البيت ويخرج إلى الصفاء وهو الجبل الأيمن إذا استجبر الإنسان الكعبة فالجبلان أيمنهما إذا استجبرت الكعبة هو الصفاء والأيسر هو المروة والصفاء هو الحجر الأملة فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى الصفاء وقال المصنف من بابه وهذا ليس جواجب وإنما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصر وعليه فإنه لو خرج من أي الأبواب أجبأه والآن أصلح, أصلح السعي بين الصفا والمروة ليس بينه وبين البيت مكان السعي بين الصفا والمروة ليس بينه وبين البيت جدار وإنما هناك الفتحات معروفة من أيها دخل فإنه لا حرج عليه ولكن السنان يكون من آخرها حتى يستقبل البيت تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثاً فيرقى على الصفا لأنه لا يستثم السعي بين الصفا والمروة إلا إذا رقى على الصفا ورقى على المروة حتى يصدق عليه أنه قد تعى بينهما وتطوف بهما وأما لو كان سعيه بين الصفا والمرأة دون الجبل فإنه لا يجديه إذا لم يحصل طرف الجبل وقوله يبقى بأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الصفا يقال رقى الجبل إذا صعد عليه والسنة في الرجال الصعود وعما بالنسبة للنشاء فيجد سجئنا بأقل الموضع ولا يصعدنا إلى الأعلى لما فيه من التكشف والظهور أمام الناس وكلما كانوا بين الناس كلما كان أكثر لهم ولذلك نطفى العلماء على أن هذه المواضع على أن هذا المواضع من المواضع التي يختلف في الحكم بالنسبة للرجال والنساء فالمرأة تجتزئ بأطراف الصفى وبأطراف المروة والرجل يصعد إلى الصفى ويصعد إلى المروة وكذلك الرجل يرمد في طوافه وفعله بين الصفا والمرأة والمرأة لا ترمد وإنما تمشي لأنها إذا رملة تكشفت وعلى هذا فإن الصعود سنة للعجال وليس بسنة للنساء والهدي أن المرأة تختصر بأقل أطراف الجبل ثم تمضي لوجهها فقد يعى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أنه قبل أن يفعد الصفا قرض من باب ذنيا شيئا ثم بعد ذلك استقبل قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال أبدأ بما بدأ الله به ولذلك قال العلماء فيه دميل على أن البداءة بالسعي لا تكون إلا بالصفا فلو تداد ذي لم يبده ذلك ولم يحتفظ شوقه الذي بين الصفا والمروة بين المروة والصفا فلا بد في الدداية أن تكون من الصفا فيقرأ الآية قبل صعود الصفا فأسفين برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبتبئ بما بدأ الله به وهو الصفا فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثة ويقول ما ورد فيرقى على الصفا وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا قعدا نشز من الأرض كالجبال والهضاب والأماكن العالية كبر الله وإذا نزل إلى الوديان واليهاد سبح الله وهذه هي السنة لأن الله يذكر على كل شرف وعال فإذا على نسب أن يقول الله أكبر فهو سبحانه أكبر من كل شيء فنسب أن يعظم الله وأن يذكر الله عز وجل بالتعظيم والإجلال وهذا من الذكر المناسب للحال كذر صلى الله عليه وسلم على الصفى ثلاثا والسنة أنه يستقبل البيت قال العلماء خدثت الأحاديث الصحيحة كما في حديث جاذب في منسك النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقص طفى واستقبل البيت ولذلك أجمع العلماء على المشتن أن يستطل البيت حتى يراه ويجعله قبل وجهه وهذا كما ذكر بعض العلماء تنبيه على السوحيه وإخلاف العبادة لله عز وجل قال كما أنه إذا صلى جعل البيت قبلته وإذا قاف بالبيت جعل البيت قبلته من جهة كونه يجعل البيت عن يساره كذلك إذا سعى زين الطفا والمروة فرقى جبل الطفا أو رقى جبل المروة فإنه يستقبل البيت للدعاء والمسألة والتضرع والابتهال من الله شبحانه وتعالى وكما قال إنه تأكيد للتوشيد إنه يتوجه إلى البيت ويوحب الله عز وجل فسبق عنه عليه السلام أنه تدع دعاءه بالتكديد ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه رواية الصحيح وفي رواية من النساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحري ويميت وهو على كل شيء قدير ثم قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يقول بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفاء فدع الناس إلى توحيد الله لما أمره الله عز وجل أن يبلغ رسالة الله وأن يؤدي أمانته فأمر بالجهر بالدعوة فنادى في قريش فعمم وخصص ثم دعاهم إلى التوحيد فقال قولوا لا إله إلا الله فقال له أبو لهك كبا لك ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل ثبت يدا أبي لهب الآيات قال الغلماء فكذب عليه الصلاة والسلام على الصفا والمروة وعلى رؤوس الأشهاد لأنه وقف أمام قريش عامها وخاصها وإذا به تشجد الوجاع نام مئة ألف من أمته وأصحابه كلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كمنه إلا أن أثنع الله بما هو أهمه فقال لا إله إلا الله أنزز وعده ونصر عده وهزم الأحزاب وحبه فأنجز الله لنبيه عليه الصلاة والسلام لا وعده ونصر وأعده وأكرمه صلى الله عليه ورفع ذكره فأبقى له رفع الذكر إلى أن يرفى الله الأرض ومن عليه بل رفع له ذكره حتى في يوم يجمع فيه الأشهاد فيكون عليه الصلاة والسلام فيه أشافع المشفع صلى الله وسلم عليه وسلم فقال لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عده وهزم الأحزاب وحده ثم استفتح بالدعاء عليه الصلاة والسلام فسأل الله عز وجل المسألة ثم رجع وقال الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله حمده على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عده أنجز وعده ونصر عده وهزم الأحزاب وحده ثم دعه ثم رجع عليه الصلاة والسلام فكبر وللعلماء والهان قال بعض العلماء يستفتح بالتكبير مع التهليل ثم يدعو ثم يرجع مرة ثانية يكبر ويهلل ويدعو ثم يختم مرة ثالثة للدعاء للتكبير والتهليل ولا يدعو فعلى هذا الوجه الأول يكون التكبير تتع مرات ثلاثا في أولى والثانية ثلاثا والثالثة ثلاثا ثم التهليل ستا لأنه يكون في المرة الأولى التي يستفتح فيها المثالة مرتين لا إله إلا الله وحده لا شريكا لا هو الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده إلى آخر سيكون التهليل ستا ويكون الدعاء مرتين هذا هو أقوى الأوجه وهو الذي يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه وهي السنة في الحج والعمرة أن الإنسان إذا صعد على الصهار كبر الله ثلاثا ثم هلل بالمرتين التي ذكرناهما ثم يدعو ثم يرجع فيكبر ويهلل ثم يدعو ثم يختم دعاءه بالتكبير والتهليل فيكون دعاءه مرتين ويكون تكبيره تتعة تكبيره تتعة وتهليله ستة مرات هذا هو صح الأوجه عند العلماء هناك وجه ثاني يقول يبتدئ بالتكبير ثلاثة مع التهليل مرتين ويدعو ثم يكبر ويهلل ويدعو ثم يكبر ويهلل ويدعو فيكون التكبير ستعا والتهليل ستا والدعاء ثلاثة فالفرق بين هذه السفة الثانية والسفة الأولى زيادة الدعاء فكأنهم يرون أن هذا التكبير والتهليل والثناء على الله استفتاحا للدعاء وأصحاب القول الأول يرونه استفتاحا وخفما للدعاء وعلى هذا فإن هذا الوجه الثاني يختاره جمعا من علماء كما عشار يلي شيخ الإسلام رحمه الله ومن المقاضي أبو يعلم وأصح الأوجه ما ذكرناه وجاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت الصحيح, الثابت الصحيح. بذكر الحمد إجمالا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقع على الطفل فحمد الله بما هو أهله وهذا كما يقول العلماء للعلماء فيه وجهان منهم من يقول هذا الحمد الذي اجتمل عليه حديث أبي هريرة هو الذي اجتمل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وبناء عليه أنه يسمي أن يقتصر الإنسان على هذه الصفل والدة في حديث جابر وهذا يختاره أيضا بعض العلماء المحققين منه الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الحمد الوارد في حديث أبي هريرا محمود على التفصيل الوارد في حديث جابر هناك وجه ثاني يقول أنه يزيد الحمد لله إذا استفتح الدعاء لأن السنة أم الداعي إذا استفتح الدعاء يستفتح الحمد لله ولكن الوجه الأول أقوى لأن القاعدة من الأصول أن المجمل يحمل على المبين فأبو هريرا أجمل وأن جابر فإنه بين وفصل فيحمل ما أجمله أبو هريرا ألا ما تصله جادر بن عبد الله رضي الله عن جميع. والسمة في هذا الدعاء كما ذكرنا أولا أن يستقبل البيت وأن يكون واقفا فأكسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان كبير سنة أو عابد أو نحن ذلك لا يستطيع الرقيء فلأنه ركز ما يحمل فيه فاستقبل البيت أو إلى جهة البيت إذا لم يستطع رؤية البيت فإنه حينئذ يمكنه أن يدعو وهو جال ولكن إذا أمكنه أن, أن يقف فإنه يقف عند الدعاء سأشكي برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرفع يديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهي السنة وأجمع العلماء على سنية رفع اليدين في الدعاء على الصفا والمرأة لأن الأحاديث صحيحة ولذلك قال العلماء من المواضع التي يشرعوا فيها رفع اليدين في النسك الحج والعمرة على الصفا والمروة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وشأل الله عز وجل من فضله والسلم أن يسجد في الدعاء وكان ابن عمر رضي الله عنه ما وهو الذي عرف بالاقتجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يطيل الدعاء ويطيل المسألة حتى جاءت الرواية الصحيحة عن أنه كان أصحابه يملون من طول قيامه رضي الله عنه وعرضاه ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حبا عظيم فمن عرص الله وأجل في عثنائه وصفاته وأجل عظم شعائره فأصلح في مواطن الدعاء ومواطن الثناء على الله يصبر ويصطدر ويخذ بنذة مناجاة الله سبحانه وتعالى وحلاوة ذكره نسال الله العظيم ان يداننا ويقضي ذلك الرجل فكان يسري على الله بما هو اهم ويدعو ويسال الله عز وجل ويلح في دعائه ومسألته قال بعض العلماء من المواضع من المواضع التي ترجى فيها الاجابه الدعاء على الصفى والمروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى الدعاء هناك قالوا في يشرح له ان يكثر من سؤال الله من خير الدنيا والاخره ويجعل مسألة الآخرة هي الأصل لأن أمور الدنيا يسيرة والإنسان يأخذ من دنياه ما يدلغ به لآخرة فيجعل المسألة لآخرة في صلاح دينه واستقامته على طاعة ربه ويسأل الله عز وجل حسن الطاعة وكمال الاستقامة والثبات على ذلك إلى القائل عز وجل هذه السنة أن يسيد في الدعاء فإذا خرر من الدعاء نزل عن الصفاء تأثيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصدق دماه في الواد ثم ينزل ماشيًا إلى العالم الأول ثم ينزل ماشيًا تأثيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى العلم الأول فإن كان كبير السن أو امرأة اجتزأت لأطراف الصحة أو أطراف المروة فإنها حمايدٍ لوجهها وينضى الرجل لوجهه. نعم ثم ينزل شديدًا إلى الآخر العالم موجودات إلى الآن والعلمان هما علانة على الوادي على طرفي الوادي لأن جبل الصفاء وجبل المروى كانت تمتد أجزاؤهما إلى أقراف الوادي وكان الذي بينهما مجرى الوادي الذي ينصب على جهة البيت أني أسكنت من ذرية جواد غير ذي زر فتفيض الزبال على الأبطح ومن الأبطح تنصب على جهة الصفاء ومن جهة الصفاء تنصب إلى البيت فف صارت مكه اشل من فيها اعلى واسفل فالمدينه عاليتها قباء والعوالي والسهل اسمها جهه اشرف كذلك مكه قالوا عاليه هذه جهه المقابر جهه المعلى واسفلها من جهه الجنوب فالالوادي مجرى الوادي بين الصفى والمروه كانت القديم واضح المعالم لكنه لما وسع واخذ من حجاره الصفا اخذ من الصفا اخذ من اجزاء المروه الصحنات على مان ولا زال من جدائنا إلى اليوم فكان الذي صلى يمشي حتى يأكل علني فاذا داءه الى الالم هر ولا وسع صلى الله عليه وسلم عليه هذا السعي فيه مسائل المساله الاولى انه كان بهدف شناء فريسه بعطش ابنها إسماعيل فإن الله سبحانه وتعالى ألهمها أن تتعى بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة كان أصلهم منها كان الله سبحانه وتعالى يقول بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى أبقى من معالم الحنيفية حتى يتذكر كل مكروب ومنكوب أن الله سبحانه وتعالى لكل كربة ونكبة فإن هذه المرأة ضعيفة ومنعطيه لها الصغير بواد غريب جرع لا أنيسة ولا جديد ولكن فرقهم من الله عز وجل قال إلى من تدعنا يا إبراهيم قال لله قال إذا لا يبيعون الله فاستقبل الوادي ودعا بدعوات فبقيتها والصبيعة وما شأنك بمرأة ضعيفة مع صبيها ويسرق ويسنجد يسعل الماء من شدة الزمع فسعت بين الصفا والمروة فمن سعى بين الصفا والمروة تذكر مثل هذا الموقف وتذكر أن الله صرج عن هذه المرأة الضعيفة فأزال همها وبدد غمها وكشف كربتها وجعل تفريج كربتها من تحت قدم ولدها لن يأتي أحد يسقيها فينسل عليها بالسقيام ولن يجعل تفريج كربتها المخلوق يأتي فيسعه في ولكن الله سبحانه وتعالى جعل تفريج كربتها من تحت قدم ابنها الذي تريد أن تسقيها وهذا ناشيطه الله من أعظم الآيات ومن أعظم الضلائل على توحيد الله عز وجل وعظمته سبحانه وأن من الخذلان أن يرفع العبد كفة بمخلوق يدعو لمن الضرب هو أقرب من نهر لبيس المولى ولبيس العشير فإن من أعظم الحرمان من أعظم الخسارة أن ينصرها المخلوق عن الخالق إلى مخلوق النذرة أو إلى من لا يملك له ضر ولا نفعا ولا موتا ولا ولا نشورا كما قال سبحانه وتعالى فكأن ما خر من السماء فتخففه الطير أو تهي به البيح في مكان سحيح فلا شك أنه قد كان أنه من أعظم الشرنة أعظم الشرنان وأعظم الخسارة فالله تعالى جعل من هذه المواقف تحييه في القلوب وتذكي في النفوذ الاتجاء إلى الله والتوكل على الله والاستعانة بالله التي هي مقاصد التوحيه ومن أسس التوحيه الذي لا يمكن أن ينظر الله عز وجل في عمل عام لقول القائد إلا بعد تحقيقه وما جعل التصفى ولا جعل المروى إلا من أجله فإذا انصدت القدمان في الوادي سعى لأنها سعى وكان من اختار جمع من العلماء أن يكون السعي شديدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدفت عنه السمة أنه سعى سعيا شديدا وجعل الإزار يدر على ركبتين صرات الله وسلم عليه من شدة سعي وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فسعوا فأنا رضيه وهذا يقوم يسمي فعيا لأنه في هذا الموضع يفعى ولا ينشي أما المرأة فإنها تنشي لأنها إذا فعد تخشفه ولا يجد رمل النساء لا في الطوافق البيت ولا في السعي في المصطفى والمروة وقد جاء عن عبد الله من المسعود رضي الله عنه أنه كان إذا شفد سعيه قال كما روت الإمام أحمد عنه في المسند قال رب غشر ورحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت لا عز أكثر وإذا انتهى إلى طرف العلم ففي ذلك ينشي كما مشى حال انتجابه من الصفاء إلى الواد ثم ينشي ويرقى المروة ويقول ما قاله ويقول ما قال على الصفاء ثم ينشي بعد انتهاءه من الواد وبلوغه إلى طرف العلم ينشي فيرقى المروة وإذا رقى المروة استقبل البيت فإذا كان لا يستطيع أن يرى البيت كما هو الحال الآن فللغلماء وجهان من أهل العلم من قال يبسهد في تحريه جهة البيت وهذا يختاره شيخ الإسلام رحمه الله لأنه لما كانت فقط لها جدار وكانوا لا يستطيعون رؤية قال نص على أنه يحرص على استقبال جهة البيت كيف ما كان يعني الحال قدر استطاعت أن يكون مستقبلا لجهة البيت يرفع يديه ثم يكذل ويهلل ويدعو على الصفة التي ذكرناها على الصفة ثم ينزل فيمشي في موضع نشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفة يسعى ذلك سبعة. ثم ينزل يمشي في موضع نشيه ويسعى في موضع سعيه ويعتبر يعتبر في رجوعه ما اعتبره في نزوله فالحكم لا يختلف في الشوطي الذي يؤوب به من المروة أو الذي يذهب به من الصفة فالحكم واحد أنه يستهج في الجعاء والمسألة الله عز وجل من فضله في سعيه ولو قرأ القرآن فلا حرج ولو أثنع الله إنه هو أهله فسبح وخبر وحمد ونحن ذلك فلا حرج عليه يفعل ذلك سبعا ذهابه سعية ورجوعه سعية ذهابه من الصفة إلى المروة سعية وإيابه من المروة إلى الصفا سعيه فيبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة ويقف على كل أربع على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم ومناك قول أنه إذا فرغ من الشوط الأخير لا يقف على المروة والذي اختاره جمع من العلماء أنه يقف ويدعو لأن جادر رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع على المروة مثلما صنع على الصفا حتى امتهى من سعيه وقال سار جمع من العلماء يكون وقوفوا عليها أربعا وحينئذ يكون ذهاب بشوق ورجوع بشوق وكان بعض العلماء وهو قول ضعيف يرى أن الذهاب والرجوع شوق واحد فحينئذ يكون أربعة عشر مرة وحتى كان بعضهم العلم يقول وتوفي ولم يحج ولم يعتمد قال رحمه الله لو حج أو اعتمر ما قال بقوله هذا لأنه لو حد واعتمر ووجد المشقة التي تكون في 14 شوطا لما قال بهذا القول فإن, فإن بدأ بالمروة فقط الشوط الأول فإن بدأ بالمروة لأن السنة يبدأ بالصفة سيرد السؤال لو بدأ بالمروة قبل الصفة فهل يحتسب تلك السعية أو لا يحتسبها الزواب أنه لا يحتسبها ولا يجزيه أن يبتدأ بالمروة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالصفاة وقال أبدأوا بما بدأ الله به وفي رواية من النسائز الكبرى ابدأوا بما بدأ الله به في صيغة وهذا هو المعول لأن الذي عليه المعول بقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فهذا هو من سكوه وهذا الذي فعله بأبي وأمه صلوات الله وسلم عليه أنه ابتدأ بالصفى فاجتمعت دلالة الكتاب ودلالة السنة على أن البداءة تكون بالصفى ولو ابتدأ بالمرأة فإنه يلعي ذلك الشرطة ولا يعتد به وتسن فيه الطهارة والشتارة والموالاة وتسن فيه الطهارة يقول رحمه الله وتسن فيه الطهارة يعني في السعي بين الصفى والمرأة فيجز للإنسان أن يسعى بين الصفا والمرأة ومحتف حتى ولو كان جنبا ولو كانت المرأة حائضا فإنه يصح سعيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصمعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها اصمعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فلو كانت الطهارة من الشرطا في صحة السعي لقال لها اسمعي من صنع الحاج غير أن لا تطوحي من بيت ولا تسعي دين الصغر والمروة ولكنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر القواه يدل على أنه يجدي أن يفعل الإنسان وعليه الحجة الأصغر أو الأحضر وعليه فإن السن والأحضل يقول المصنف فاتصن له الطهارة يعني أن الأحضل والأتمن أن يكون الإنسان على وضوء والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين صواف ثم مضى الودي ولم, ولم يذكر له حدث فطاف بين الصفا والمروة وسعى بينهما وهو على طهارة فقال سن يعني أن الأفضل ومن ومنا يؤكد هذا أنه بين الصفا والمروة سيذكر الله والأفضل في ذكر الله أن يكون الإنسان على طهارة لقوله عليه الصلاة والسلام إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله فدل على أن من في ذاكر الله عز وجل أن يكون على طهارة وأن هذا أكمن وأعظم لأجل الإنسان وتتنب به الطهارة والستارة وتتنب به الطهارة والستارة المراجب الستارة ستر العورة أن يتعى زي مصطفى ومروة قد استفر ستر عورته فلو انه سعى بين الصفا والمروه فتحلل اداره في دخام او رح يدارك فانكشفت عورته في شوق أو محل ذلك فانه يذيه ذلك الشوق زادت تلك السعيه ولا يعتبر ستر العوره شرطا لصحه الطواف او السعي بين الصفا والمروه والموالاه والموالاه أي الموالاة تقع على الصورتين الصورة الأولى أن يكون سعيه عقب الطوافل فيوالي بينهما وهذه هي السنة كما ذكرنا والصورة الثانية للموالاة أو الموضع الثاني للموالاة أن, أن يكون سعيه لا فاطل بين السعية والسعية لا يصل بين السعية والسعية فإذا فصل بينهما فللعلماء قولان منهم من قال لا يصح شعيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى وقال خذوا عني مناسككم وقال بعض العلماء العبرة أن يطوف بهما ما كان فإن تطوف ثلاثة أشواط في ساعة ثم بعد ثلاثة أشواط ثم بعد أربعة أشواط في ساعة ثانية عزأ واختلقوا في الفاصل والأقوى أنه لا يفصل بين السعد وأنه يطيعه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمة. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل ثم إن كان متمتعا لا هدي معه فإنه يقصر من شعره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندف أصحابه وأمرهم أن يسلقوا حجهم بعمره فتحللوا أمر من لم يسق الهديا أن يتحلل وأن يجعلها عمرة وقال يا رسول الله أي شل؟ قال شل كله قال يا رسول الله نذهب إلى منا ومذاكرنا فقط رومنية فأسدف عليه الصلاة والسلام هذا حفظ حتى قال لو اشتقدرت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولجعلتها عمرة فرغب عليه الصلاة والسلام وأكد في فسخ الحج بالعمرة وجعله لازم لأصحابه وطيض خواطرهم بالقول فقال لو استقبلت من أمري ما استدر لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره وقال عني الصلاة اللغة الثانية الصحيح إني قلت الهدي ولبدت شاعري فلا أحل حتى عن حق فأمر أصحابه أن يتحللوا بعمره فإذا كان الإنسان لم يسق الهدي وأراد أن يتمتع فإنه حينئذ يتحلل من بعد انتهائه من السعي كما تحلل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقصر حتى يجعل حضيلة الحلق لحجه هذا إذا كان الحاصب قصيرا ولكن استحب الجمع من العلماء أنه يحلق لأنه بإمكاني أن ينبث له الشعر فيما بين عمرته وبين حجه فيصيب الدعاء بالرحمة في الموضعين وهذا لا شكله وجه وأما إذا قصر الوقت فإن الحج أفضل فكم من على الدعاء بالرحمه للشد قال انه افضل سيقصر من شعره ويترك الحلاقه الى حجه نعم. الى تحلل من حجته وان لا حل إذا حج نعم. ثم ان كان متمتعا الذي معه صفر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج الا حل اذا حج يعني أنه يتحلل بعد حج هنا والمتمتع اذا شرع في الطواف طبع سلبيا يقول رحمه الله المتمتع إذا شرعت الطواف قطعت تنذيته التنذية فيها مسائل تقدمت معنا وضينا هدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وأحكمه ومن مسائلها متى يقطع المحرم تنذيته وجواب هذا السؤال أنه لا يخبر المحرم إما أن يكون بحج وإما أن يكون بعمره فهناك موضعان موضع الأول بنسبة الحاج متى يقطع الحاج تلبيةه والموضع الثاني بنسبة المعتمر متى يقطع تلبيته فالصح قال بعض العلماء المعتمر يقطع تلبيته عند دخوله للحرم وقد جاء نبي عمر رضي الله عنهما وإستمدوا الصحيح أنه كان إذا قدم من جهة الندينة واستقبل الحرارة في جهة قطع السلبية والقول الثاني أنه يقطع سلبيته عند استلامه للحجر أي عند ابتدائه للطواب القول الأول المالكية والقول الثاني يختاره الشافعية والحنابرة أن المعتمر يقطع سلبيته عند استلام الحجر وهذا القول احتدوا له في حديث عبد الله العاصر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لمع ثمر من الجعرانة بعد انصرافهم غزوة الطائف قال رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر قالوا فيه دليل على أن التلبية تقطع عند استلام الحجر ولأن أول الأركان يلي إحرامه وليته إنما هو الطواف بالبيت فشرع له أن يلبي حتى يتبع الطوار وحينئذ يقطع التلبية وهذا هو أصح أقوال العلماء لأن السمة واضحة في دلالتها على طحته أن المعتمد يقطع التلبية عند استلام الحجر فيصف الشينئذ تقول ما يعتمر يقطع التلبية عند ابتداء, ابتداء الطواف إن استلم الحجر يؤثر حتى يستلم الحجر وأنه إذا لم يستلم الحجر بطواره عند استفتاح الطوار يقطع التلبية على هذا لو حج وكان قد ذو التمتع لعمرته فحينئذن عند ابتدائه للطواف عند استنامي من الحجر يقطع تلبيته لهذا العصر أشابكم الله صديدة الشريف وجزاكم خير الجزاء صديدة الشريف يقول السائل حلي أخذ السعي حكم الطواف فيما إذا قامت الصلاة وهو يسعى من شوف الاستئناف أو الرجوع إلى بس المكان أشابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصفته ومن ونه أما بعد فإذا قيمت الصلاة وهو في السعي فإنه يقطع سعيه ثم يمضي للصلاة ويصلي ولا يقطع السعي إلا عند الفراغ من الإقامة إذا كان موضع صلاةه قريبا لأن ما شرع لحاجة يقدر بقدرها فلا يقطع مباشرة وإنما ينتظر حتى يفرغ من الإقامة ثم بعد ذلك إذا كان الموضع قريبا قطع السعيه ودخل في الصفوف وعلى هذا فلو قطع السعي فهل يعيد الشوطة يعيد السعية من أولها أو يبتدئ من الموضع الذي قطع منه الصح الأقوال أنه يبتدئ من الموضع الذي قطع منه والأفضل والأكثر أنه يعيد السعية من أولها والله تعالى عنه أثابكم الله فضيلة الشيخ علمنا أنه يرفع يديه في الدعاء على الصفا والمروة ولكن هل يكون الرحل مع بداية التكبير والتهليل أن يرفعوا إذا أراد الدعاء أثابكم الله هذه المثلة تمدني على قولنا هل كان تكبيره على الصلاة والسلام وتهليله من أجل المثلة والدعاء وهذا يرجح غير واحد من العلماء فقالوا إنه استفتح التكبيرا والتهليل من أجل الدعاء والمثالة ولذلك جعله أثناء الدعاء وقال بعض العلماء على هذا الوجه يجعل رفعه لليدين من بداية التكبير والوجه الثاني يقول إن التكبير من أجل الرقي على المكان النشد والعالي فكبروا صلى الله عليه وسلم وهلل ثم بعد ذلك جعله يكون الرقل من الدعاء والأول أقوى والله تعالى أثابكم الله قبيلة الشيخ فليقرأ قوله تعالى إن الصفى والمروة من شعائه الله إذا جنى من الصفى فقط أم كذلك إذا جنى من المروة أثابكم الله المحفوظ أنه إذا جنى إلى الصفى ولا يكرر ذلك في بقية الأشواق ولا يكرره عند المروة لأن هذا الذكر قصد منه النبي صلى الله عليه وسلم الاستشهاد في قوله أبدأ بما بدأ الله به ولما جعله للبداء استصر على محله فقالوا إنه ذكر مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنبيه على مرعاة تقصيد الكتاب والاهتداء بهذه القرآن في تقديم ما قدمه الله عز وجل وتأخير ما أخره الله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ إذا لن يستطع المكلف أن يستلم الحجر الأسود بعد الركعتين التي بعد الطوار هل يشبع له أن يشير إليه أم ينصرف إلى الصفاء أثابكم السنة أن يختلف إن عجز عن المستنان إن صرح وأما الإشارة لا يحفظ فيها دليل يدل عليها وإنما ثبتت الإشارة عن نبي صلى الله عليه وسلم في داخل الطواف وأما خارج الطواف تحتاج إلى دليل خاص ولا دليل يدل عليها والله فعال أشابه هنا فضيلة في الشيخ هل هناك فرق بين أهل مكة وغيره في الاطفاع والرمن والسر بين العالمين أشابه هناك اختار ظلم من العلماء أن الشكم يخصف بالآثاقين وأن المكي لا يكون عليه رمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن ما فعله هو أصحابه ومقادمون من, من المدينة فخصوا الشكم بصورة السبب وقالوا إنه ليس على المكي أن يرمن ومن هنا فرقوا بين طوافه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين طوافه الأول وطوافه الثاني فلم يرمن صلى الله عليه عليه في طواف الإفادة وهذا يدل على أن من أقام بمكة ونزل بمكة أنه لا يأخذ حكم من كان خارجا عنها وعلى هذا قالوا أنه سنة الرمل إنما هو لمن قدم وهكذا المكي إذا كان إحرامه من خارج مكة فأن يكون أتى المدينة فعتمر منها فإنه يأخذ حكم أهل المدينة وحينئذ يرمض في طوافه عند قدومه والله جعال أعلم أثابت من الله فضيلة الشيخ هل التكبير عند صعود النجال أو عند هموط الوهاد هل يكون هو خاص في السفر أم هو مطلق في كل مكان أسرى الله السلة الوالدة عنه التكبير عن النشر والتفتيح إذا هبط واضيا وأن عن أهل العلم رحمة الله عليم أن الحكم عنه وأن هذا من دعاء المناسبات كما أنه يقول دعاء الركوب قوله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين يستوي أن أكون مسافرا ومقيما لأن الله تعالى كل لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا فدع له ذكرا مطلقة قالوا إننا أمروا بجل الله عز وجل وتوشيده عند حكوب على الزواب اعترافا لله عز وجل بوحدانيته وفضله وعظيم منته وإحسانه بعفاده وهذا أمر عام لنكون في السفر وغير السفر ولذلك يقول لا احفظت بالسفر وإنما يكون جعاء مطلقا وفي حكم هذا جميع ما يكون من وسائل النعم التي اذكرها الله سبحانه وتعالى من السيارات والطائرات والقاطرات ونحنها إذا ركبها الإنسان قال سبحانه الذي سخر لنا هذا فإنها وإن كان فإذا كان الله عز وجل قد شرع لنا أن نذكر هذا الذكر عند الركوب على الذواب والذهائم من ذواب الأرواح فإنه خليق به أن يكون أن يأخليق بهذا الدعاء أن يكون في الجماد من باب أولى وأحوا فسبحانه من حركه وصرفه ودبره وجعله يجري بقدرته سبحانه وتعالى فيثني العبد على الله وينزه الله سبحانه وتعالى وهذا قليل قليل من كثير يستوجبه سبحانه علينا لعظم مهنته وجليل فضله ومنته تبارك الله وهو أحسن الخالقين والله تعالى أعلم أسابقهم الله فضيلة الشيء من كان بلا شعر أو كان محلوق الشعر فكيف يصنعوا عند التحلل أسابقهم الله من كان بلا شعر فقال بعض العلماء لا تحلوا لنا لا يلزموا لا حلط ولا تقصير لأن تكليف شرقه لإمكان وقد فات المحل ليس بمحل حلط ولا بمحل تقصير واختار جمع من العلماء جمع من الأئمة المتقدمين أنه إذا كان أطلع لا شعر له أنه يمر الموسى وهذا من ذا باب بإبقاء الفعل مع فوات الصورة وذلك أن الشرع طلب من المكلف التحلل فيكون التحلل بالحق أو التقصير فإذا فات الحق والتقسير بقيت صورة الفعل كما قالوا من إنسان إذا طلب منه الفعل والصورته إذا فات الفعل بقيت صورة الفعل من باب الإتساء والابتداء وهذا أفضل وأفضل أنه يمر الموسى قالوا الاحتمال أن يكون هناك شيء من الشعر موجودا خاصة إذا كان حديث, حديث عازم بحلاق أما إذا كان مشلوق الشعر فإنه يمر الموس لأنه سينبت شيء من الشعر بل سيكون فيه فضلة الشعر سيمر الموس ويمضيه حتى يحصل به التحلل والله تعالى أعلم أثابة الله فضيلة الشيء ما حكم رفع المرأة في صوتها بالتلبية أثام الله المرأة لا ترفع صوتها بالسلبيت وإنما تكون سلبيتها سر فالنساء لا أزام لهن ولا إقامة ولا لهن الجهر لما في أصواتهن من الفتنة ولذلك قال تعالى ولا تخف عن ذي القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا قال العلماء قول معروف على حالتين في المرأة الحالة الأولى أن لا ترفع صوتها إلا مبرر في محاجر والحالة الثانية أن لا تتنغم ولا تتكثر في كلامها وإنما يكون كلامها على الوجه المعروف الذي لا يطمع معه الذي في قلبه مرض وعلى هذا فإن النساء لا يرفعن أصواتهم ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أزم نساء لرفع أصواتهم بل كن أمهات المؤمنين يلزم السفر في أمور حجهم وعمرتهم بل كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاه وهي أم المؤمنين الصالحة القانتة كانت تتحفظ حتى في طوافعها فكان اذا اراده تطوف بالبيت لا تطوف الا بالليل واذا اراده تطوف او تصفق قائما عند بيت ينفئ السرج ينفئ السرج في داخل في داخل طواف حتى لا ترى رضي الله عنها وارضا وكل هذا من تحديها تحبي لمقصود الشرع كما قال تعالى فاطمة رضي الله عنها خير المرء لا تروي الرجال ولا يرى الرجال فسمعت صوت المرأة ورؤية شخصها حثنا والذي يقول أنه ليس في الزفنة يكاغر بالمحسوس فالمرأة والرجل الله عز وجل جبلهما فطرة وغريزة بميل كل منهما إلى الآخر سواء تكلمت أو خرجت ورؤيت فالفتنة كل الفتنة في النساء كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء فمما نقص على العلماء أنها لا ترفع صوتها إلا من حاجة وضرورة لذلك تجد العلماء يقولون في الحديث دليل على مخاطبة الأجنبية الأجنبي عند الحاجة يقيدون ذلك بالحاجة هذا هو المحفوظ والمذكور بكتب العلماء رحمة الله عليهم والدليل القوي على أن المرأة لا تتكلم أنها في لو أخطأ الإمام لا تشكح عليه مع وجود إحاجة وإنما, وإنما تصفف فقال عليه السلام إنما التصفيف للرجال والتصفيف للنساء